السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به من هذا الذي عنده علم من الكتاب زين هذه السورة أو هذه الآية الله عز وجل يتكلم عن حال سليمان وقال الذي عنده علم من الكتاب ما هو هذا؟ ما العلم الذي من الكتاب؟ أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أن أن حتى يعني تتسم الصورة لك الأول ماذا قال الجن؟ وقال العفريت من الجن أنا أتيك به ماذا قال؟ قبل أن تقوم إيش من مقامك ما هو؟ كان مقام سليمان عليه السلام مجلس سليمان ما بين الظهر إلى العصر ما بين الظهر إلى العصر فقال هذا العفريت من الجن أنا أتيك به ما بين الظهر والعصر قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هذا رجل اسمه آصف اسمه آصف قال أهل العلم كيف هو إنسان وليس جني هو إنسان وليس جني لكن هذه القدرة التي حباه الله فيها اسمع فائدة العفريت من الجن أراد أن يأتي بسليمان قبل أن تقوم من مقامك علم الرجل العادي من لحم ودم قبل أن يرتد إليك طرفك والجن قوة أقوى من الإنس الجن قوة أقوى من الإنس هذا الله عز وجل دائما يقدم الجن في مجال القوة والجند وحشر لسليمان جنوده إيش من الجن والإنس قدم الجن على الإنس فقال علماء الجن أقوى فالشام الأمر هذا من لحم ودم ما هي القوة التي حباه الله جل وعز شان فيها حتى فاق الجن بالقوة وأتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان قال أهل العلم وهو من لحم ودم قال كان مستجاب الدعوة وهنا فائدة مستجاب الدعوة إذا أنت كنت مستجاب الدعوة فأنت أقوى رجل في العالم نوح إني مغلوب فانتصر فأغرق الله له الكره الأرضية كاملة الله عز وجل أغرق الكره الأرضية كاملة لدعوة نوح تصور فهذا عاصف وزير سليمان عليه السلام كان صاحب دعوة مستجابة، فدع رب فأت بالعرش. فإذا أنت كنت صاحب دعوة مستجابة، فأنت قنبلة نووية للعالم، واضح؟ صلى الله عزوجل لا يبتلين. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.